Tamana me, tamana me, tamana يا كلوم اسماني امراتي del gati colita Ora che mi cava dal gas solo mi ti راسي ورسكين جلداتي كرميتي لا زال كمن نفسه dirigentro me et livit me asi hala si filteh madsinu kan likuna ayu Intes e suelan en noite da garês rahmanji estreitou mo toure. E fagram فين <تصفيق> امينو تع علي اس سي ما تسليتسسما جميل <سؤال> طريق <تصفيق> بالله حد المس نغف وقفلج لجزء الزهيري من عصي طميه يفيداي زاير من عسيت اميه كيف دايتي سريع طاغ من الجير ما تقولوا لنا الكدوب لحل الجزائري كانوا Thank you. ne be den certen people in na cincilat nikmla a gelibriga do carto 5000 De ler ha buri ben mera sulla fini riscosse vous êtes nous restons ici ata por elebra la tua tanto sta poverati بالماطريك ولي تم من dat ti gas set lini wali gum fasin odram sini frti ana ali gum fasin odram sini frsli kanu fana Why your kids would trip as a captain team, أنني الوطن عدى ونري في رشيغانا إيقا استعفل مغربي لفناني سسرنا إيقا استعفل مغربي لفناني سسرنا أول نوفا نقفا ورغا ونزنتا إيراتا زي التهيان تغسلوا كم نقول يحصيلي والسنين اتساهينا كل الهجون ولكنك انا مجنني كل غرزه مس يا ترويتي أكل العالم ضي ثم تاتيرامي أكل Bennas eh. Ma bidi warana al-nas. Ma اتونس ار في جيل صارنا سمنا تاع المجارفه اللي زاب في تفيق Nel extifagan winar tiarati Nel extifagan winar tiarati منذوق الزيزائري من عامة سريع يقل إرهاب ضد مسرق الحياتي ويقل إرهاب ضد مسرق الحياتي وأصيره بتليز كل تلت ياما أولير أنا الخطر أغلاني لا <تصفيق> mane e que le veris tan se fluen do rase da xira son tan انتارويتي اما يا فاروخ قد تسمح اللي غير قد تزيد ما سيسيسينا اما رسمت في جسمنا مريكنا خلي تهجم دراجي خذ كل السماء والله سير بيت اغلب وسنا الله على مغليك موسم السحاقه اداسي المزاهد كل من سنيه اما بصلو تصري بين الفلس والياء ادنيت يا طيادر كل ليله منا من ميات ريانا اولاي ناغي درف لاقي سولا كتنا بدي من الهيبتي وكل نغا الله يمصر تجل ديت المالي نغا وكل العالم يدرك فلاس الماليكة أكل العصاق برسلتي ومامي ولا تجني ونربع ون الماليكة أكل العصاق ومامي Hola ti que nem experiences